أنا صلي على محمدني على آل محمد بارك على محمدني على آل محمد أنا صليك وضعك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حمد المجيد أعوذ بالله من الشيطان الضوين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وارتقوا الراح إن الله سميع العليم كان الصحابة بيقولوا أجبهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب ان يكون وبيفرقوا المكان على يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب عليه يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب لا يكون هذا تقدموا بشيء ولا ان يكون هذا المكان لا الله ورسوله هذه لأمور وينها مبتلع الله خذ عليهم ها سبر وكذا يهم سبر اما أما الفلاج منز الفلاج حطوا فلاج حطوا ما لهم ذحين ما أنتم الله رسوله وعبدوا الله رسوله ولا كدمو عليهم بلقول خلواهم يتكلم الله رسوله ما تطيعوا الى استشاركم شور فادرب انا اقوم ولما نحن نتكلم على لا ذل حروف الله يعني لا خالف الله يعني اسمها معصيه قال لك انكم تقدموا وتقتنعوا عليه ابا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رحم ولطيف ويسمح في احراج ما ذكر احد ولا يجفع حق ولا يظلم على ولا يظلم مخلوق يكسر وجهه عليه ولا يكره ما ادل ان الله سبحانه وتعالى هو دين تنتصر للرسوله ويحمس على الناس ويعذب عباده و يدب عن رسوله و الله إن الله سميع علينا اتقوا الله يعني الله بيحاسبكم الله بيسميع الأقوالكم علموا أفعالكم كل واحد يخلصانه و يتأدب في مجالس النبي و يجعل الله يا هم الذين آمنوا لا ترفعوا أصلاتكم فوق صوت النبي ولا لا تجهروا الله بالدولة لها البعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون و يتأدبهم ثاني أدب قالها و إذا اتكلمت و سمح لكم بالكلام و لا طلب مشيراتكم. فلا تفعلوا صفات من فاسوته، ما بلاتكلموا على فمسكينه ولا قام، يكأن على رأسك مطابق يعني بأدب حياة من الله وتعظيم وإجلاء الرسوله، ما بلاتكلموا بالكلام أخو أخو إسراء زي يا فيجوا بلا، آه معكم بس، لا تفعلوا صفات من فرصة اللي. ولا تجهلونه في الدرس اللي ينبعضهم الطاعون، بعض. لا سياب لهم في المحبة سياب ربي رأيكم لهم فأجب بحسن أدب بحسن, أدب بحسن, أدب بحسن أدب ولا أنه فيه صياح ولا رفع أصواتك لا تحفظ أعمالكم إذا ما تأدبتوا بهذا الأدب إذا استطلتوا مع أصوات المفرنسوة النبي لا تحفظ أعمالكم يحفظ جهادكم ويمحي الله حسناتكم أنتبعوا ليه حسنات فأجل قائم مقام رسول الله للتين الحكام <تصفيق> رجع الى مقام رسول الله صلى الله لا النبي لا عندنا اد هو في هذا بعضهم بعض بعض انت بعض انتم لا تشعرون ان انا في الشيخ على في رؤى كنت اعاشر النبي كان يا رسول الله فلان قال لا امر يا رسول الله فلان ابو بكر رحمه الله متعارف النبي النبي عنده مالك حاته الله النبي هذي الذي من بك كادر خيرا انهاك قال خالد قال الخيران خيرا أن انهاك ابو بكر عامر ان الذين يحبون اصواتهم عند رسول الله ان اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مقربات واجل عظيم واجعل الله ان اهل اقدمنا تقدموا عند رسول الله بصدق اصواتا ولا بالرؤوس ولكن قالنا لهم كذبوا بهم معنى هم هؤلاء هم اهل, أهل التقوى اذ يؤجرهم الله اجر عظيم ويقتلهم ذنوبهم الذي يقضوا اصواتهم عند النبي ان الذين ينادونك من وراء الكلورات اكثرهم لا يعجلون ولا وفد بني تميم يوصل النبي صيحوا عليه هو فديت ما حرج يا محمد اخرج الينا وكبرانا بروح وشعرانا وخطبانا واخرج يداعوه يصيح من الباب استنكر الله عليهم قال ما إنهم ذولا أهل الجفا أ أعراب ما فيهم أدب ولا فيهم حياء قال الله الله ذم ذولا بني في بيتهم حينما تجدمو عند بيت النبي وبيداءه يصيحوا ويرفعوا اصواتهم عند عند الباب بداعه يخرج قال اكثرهم لا عجلان عليهم ما أعراب أجلاف بدي. ما ما, ما يعني ما هم تحرقين بأحراق أهلهم دونوا بالأدب ما هم يعانشين للأدب يعني هم يلا تكفرهم ولو أنهم صبروا حتى تحرج إليهم انتظروا لما يخرج إليهم النبي وغير ما يصيحوا عليهم ويشغلوا في باس ولو أنهم صبروا حتى تحرج إليهم لكان حيال لهم جوا أفضل لهم وأجمل لهم عند الله خلّ الله والله قفو وصبحين الله ما معذب لهم لأنهم ما هم ذاروا لأهل جهل لكن قد أعذار إليهم إنهم يتطللوا هذا ليس قد فعيسى بن عمد الله يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنفع فتبينوا ان تصيبوا لهم بجهاز فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال الله اذا جاءكم الفاسق بخبر فلا تصدقوا تبينوا يعني تثبتوا وتبينوا خبر الصدقه ما هو صدق والسبب انه جاء ان النبي بعث الوليد بن عبده بن ابي معاشر هو فاسق وصل دقة بين المستلق وصل وصل حول حولهم ورجع وقال وصل رحمن عواصدقة وهو ما وصل وهو عن راح مندي مستعدين مثل الدين مثل الدين يعني فصورة النبي يكرموه ويستقبلوه ويضيفوه ويدفع صدقاتهم وراهم هرب يعني عند الجواجين هؤلاء الناس الجاهريين صار راشد أن لا يبتور هرب قال النبي هيا رسول الله منع والصدقة والنبي يعني عضب عليهم و... و... وهببهم يعني واجعنا ذات الآية سمى الله على أ... الريد بالعذبها من الفاسق قال من الفاسق تنصى القرآن على الريد بالعذبه من أبي معي صلى الله عليه وسلم هم بني أمي قال الله ستثبت إذا جاءكم الفاسق بحضر أن تصيبوا قوم بجهاله سمى حضروا الفاسق لما هم لا جهالة ما ع عليه لا نصيب حد بسبب الحضور الفاسق هذا ما هم لا جهالة لا العني لا اعتمت على حضور الفاسق ونصيب نصيبكم نغديهم ونقول لهم بخالفوا وما خالفوا نجي حبيناهم جرفو وعصوا أمر النبي ورفضوا تسليم مصليقات ويلوحوا عليهم فتصبحوا على نفعات اللازمين قالوا ورجع ان الناس فأمي كلب ورجع مندم, مندم حينديه كذب ما منع الصدقه ولا بح وقدي للصحابة هنا نام فيما بعد الناس لا يكن بيع حضر ولا يستعقلوا فيه ولا ولا يستعقلوا في حضر الفاسق يكونوا يتبينوا حضر الفاسق ما هو لا جهالها تعقلوا نجاما الفاسق وعلموا أن فكم رسول الله وعلموا أيها المسلمون أن فكم رسول الله بين أطربكم النبي لو يطيعكم في كثير من الأمل، إلا عادتهم لو يستميعكم في أشواركم وفي آراءكم إنكم أن تبعوا في الهلك وفي الشيء الذي وفي المصائب فلا, فلا يكبر عليكم حينك يستميعكم النبي ولا بيقول لكم يا في أشواركم لو يستميعكم إنكم تبعوا في مهلك في غريك في مصائب ما بنلاقي العقمة تتشاوروا على النبي وتترفعوا عليه وتحمسوا إليه لي ما بيستني عقمة لا لا ما يستني عقمة إنكم تقعوا في المصاعب وفي هدايا وفي مهالك لعنتم يعني ولا ولا وقعتوا في العنة يعني هو شدة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفساد والعصيان لا إفهام الراحلين ولكن الله يعني بيتفضل عليكم إنه حبب إليكم الإيمان يعني يجعلكم الله بفضلهم نحن تحب الإيمان وزينه في قلبكم كبترا حسن في قلبكم وكرها إليكم الكفر والفسق والعصيان فضل أهل من الله فضل, فضل الله عليكم مرهة المؤمنون حين جعلكم من المؤمنين تكرار الشرك وتكراره الكفر وتكراره اعمال جاهلية أولئك هم مقاشدون هذا لديهم أهل الطشاة أهل, أهل الإيمان فضلا من الله ونعمه سيخذب إليهم الإيمان وقطع إليهم الكفرون في السجوء الأسلام هذا فضل من الله ونأمك فضل الله على المؤمنين فأنهم عليهم بهذا الأمل العظيم والله العليم ونحاكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما أمر الله المسلمين قال إذا اقتتل طائفتين من المؤمنين كبيرتين ولا في فئتين فأصلح بينهما واجب على بديث المؤمنين أن بينهم بينهما اتدخلوا ونفصل نصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني بعد ما انتهى البصيلح واصلحته ووقفت على الحرب، ورجع عادنيش واحدة على الثانية بعد ما بدرصلحته بينهم، فقالت إنه التي تبقي، قالت متى خدي؟ كم علىها حتى تكف عن عدوانها، فقالت إنه التي تبقي حتى الى امر الله، لما ترجع الى امر الله توقف على الحرب وتتخذ عرشه من الله. فين فاتي بطلت على كفّت على عجوانها ورجعت لا فأسن حروبينهم بالعدل أفسطوا في ماذا فسّع أسن ح نص حروبينهم ومن ومتى عنده زايد يردّهم وناخذ من, من عندي شيء يرقد ما ضلناه إذا تافه يديه ما ضلناه ما أفسطوا يعني هنا تحب العدل من الله رب العدل يحب العدل أهل العدل هذا بيعلم بين الناس إنما المؤمنون أخوة، المؤمنون كلهم أخوة، فعسى الحبين أخوايكم، فنصبح بين أخ أخوتنا ذلك، علمنا جمع، ألف أهل ألف أكين متقاتلين ألف بعصر، كلهم أخوة جمع، فعسى الحبين الله علّكم ترحمون، تقول الله يعني أنت الأرام عصر، صار في بينهم، علّكم ترحمون، يعني لقي في رحمه، الله ارحمكم الله جمع. المؤمنين لي مرون بلا انا مشدقين ديك التحول الى الاسلام ها اللي النبي ولا ما لا بد له يعبد الله في يا أيها الذين آمنوا لا تحجبون من غبن اساءه كما خير منهم الله أمر الله عباده المؤمنين قال إنهم لا يأحتج قوم قوم لا أحتج لهم ويستهزؤهم لا أحد يحتج أحد من المؤمنين يستصغره ويزدريه أşa أن من يكون خير منهم أşa أن من يكون قاله يستهزئهم يستهزئهم أşa أن يكون خير من الذي يستهزئ عندها النها ما هو سبحانه الخلاص. ولا النساء ام النساء عسى أن يكون محيرا منهم وخلاف النساء لا مراه ولا فئه من النساء في اهم النساء في من في أهم النساء يستصغرون يحتقرون ما لفقرهم لا يرضىهم الله لا يرضىهم الله لا يرضىهم الله يكونوا أفضل منهم عند الله جمل لا يرضيهم عند الله ولا لا عشان منهم ولا تميزوا انفسكم يعني لا خن بعضكم بعض حيث نكسب أحد أحد، بلقى أنفسكم كأنهم نفسي ذا الذي بتكسبه، نحن خواك أننا نسبح. قالوا: أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب وعن البلاد دعوا بالأسماء النبية حتى بعض في أساليس مفسوقة على الإيمان يوم لم يكفوا ولا كهم الضالين. يعني ما ما فاسق فاسك يا فاسق يعني إنه اسم بسيط ولا أن بي بيتلكس الناس يستحي إنه يستحق اسمه في السوق وبعشر أسمى لاقيته ومن لم يكتب من احتكار الناس من احتلال الألقاب الجبيحة ومن السخرية من من استنكس بالناس إذا ما تاب وظلت تقول عنها مو ضارين والله مو استحبادهم وعضب الله يا ايها الذين أنهم يجتنبوا كثيرا من الظلم إن على الظلم إثمون ولا تجسسوا ولا أسق بعضهم بعضا بعض. يا الله المؤمنين أنهم يجتنبوا كثيرا من الظلم أنهم يجتنبوا بعضهم بعض شر ما بسبب حضار فاسق ولا مبلاجها لها اوهام لقد دي اردت ان اكون ولا لانه كان يجب ان يكون مسجدا لانه كان يجب ان يكون مسجدا لانه كان يجب ان يكون مسجدا لانه كان يجب ان يكون مسجدا لانه كان على لانه كان مسجدا من فاسق ولا من كان ولا من كان لا لانه كان مسجدا لا يتتبع بسبب الله لكي لا يعتقد فيها حي يدف سنة لا يكشف ستر الله على أخوانها المؤمنين يحل كل شيء مقطع ولا يحاول أنه يكشف السيته بيدري ويزبره ويزبره ويزبره لما يدري بس روضي الله ويشقه بعيوبه ولوه بأضرب الإسلام ولا أفضل؟ لما شيء نعناه مثل القبه ولا قبه أتيه نفس بين المؤمنين لا يتستفيع أن من العوارات أخوها المسلمين ولا يغتب بعضكم بعضا لا يتبكى صفير وهو كلام يعيبه ايو حبوا احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه قال هو يساعد واحد ان يأكل لحم اخره وبدو ميت قال هالغبة مثلا حين يأكل لحمة اخره ميت. ربي فرهما ان يستر يأكل واتقوا الله يعني اتركوا معاصي الله ويجتنبوا الضن الضن السيء ان الله تواب الرحيم الله يكتب عليكم فيما بمرض وحمد الله الحين تكون يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر واوثى ادم وحواء وجعلناكم شعوب وقبائل جعلناكم بعد ذلك بعد ما يتناسل اضرار وتناسل بني ادم جعلهم الله شعوب وقبائل الشعب هو خبرنا قليلا لتعارفوا جعلهم الله شعوب وقبائل اللي يتعارفوا دولة آل افلام ودولة آل افلام يعني ما جعلهم شعوب وقبائل اللي يرغبكم تفاحروا يترفع بعضهم على بعض ويحتقل بعضهم بعض لا يقول جعلهم لكم تحارفوا إن أكرمكم عند الله أسياكم الكرام حي في تقوى الله ما هي فضع عالم ألف لا الفلاد ويهن نارف عبار للقبيرة لا الكرام هو الرفع والعزل حي في تقوى الله وكان أرسل قدم في تقوى الله أرفع عند الله واضح ووكان حقيقة على قدر مزلك في التقوى ثر الإنسان عند الله ورفعته وعزته هو على قدر تقوى إن ثر عند الله إن الله عليم خبير وعليم بأعمالكم وأقوالكم بأجليكم لا حد يحترع حد ولا حد يفتخر على حد قالت في على جاء العرب البدر جاء صلى الله عليه النبي وعلى ايمانهم كانوا الله نبيهم كل لم تؤمنوا قال ما قد امنتوا لماذا الحين ما بينتوا ايش الايمان ولكن نقول اسلمنا قل اسلمنا يعني استسلمنا وانقذنا لله ورسوله وبعد ما تعلموا شرائع الاسلام وتعملوا باهي اذا با تؤمن لان الايمان هو حين يعني يعني شرائع الاسلام ويعمل بها فهذا مؤمن ولما حيجي ما بلا قال لا إنهم الله من أصله ما بترافعي ما بلام عن قد أسلم يعني قد أسلم وان قال فصاعه وقبل الإسلام ولكن ما قدوا مؤمن قال الله هم بيها قل العرب دول إنهم ما قد آمنوا قل لم تؤمنوا، ولكن قل أسلم لا ولما دخل إيمان في قلوبكم، قال ما قد دخل إيمان في قلوبكم، ما هو دخل بعد ما تتعلموا وشرع الإسلام وان تطيعوا الله ورسوله لا يلحق من اعمالكم شيئا أيها الأعراض إذا أذعتوا الله ورسوله ما هم منقص لكم من أعمالكم شيء بيفض لكم أجوركم إنتبهكم على اعمالكم إن الله غفور رحيم وقاعد كلام عن ما مضى من لبكم من أعمالكم الفاسدة إنما المؤمنون لا بهم مؤمن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا آمنوا بالله ورسوله واستقاموا على ايمانهم ما رجعت شككوا مثل المنافقين لأن المنافقين هم ده حروف الإيمان ورجعت شككوا في النبي هذا المنافقين رجعت شككوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بسبيل الله ولأتهم الصادقون هذا لذلك يجب كل أتعلمون الله بذينكم قالوا أيها العرب أتيتم تعلمون الله ورسوله نحن قد بل دينهم حين جئت وقلت امنا اعراب اجله ولهم اهل ادب يصيحون ويليحون ويجدون المؤمنين وقد امنوا وشو جئت تصيحون وتعلموا الله دينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله عالمها في حاجه السياح ولا في حاجه اعلانات يعلم في المدينه وفي شوارع المدينه وعند النبي وفي المسجد النبوي مثل اقل اقوى الناس لا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ألا أسلموا ذول دجال العربي قال منه عليك إنهم أسلموا يتمنون على النبي إنهم يتأسلم يعني هم نداي فعلوا النبي يعني إن النبي برهم جارد أنه يتخلص الإيمان والإسلام مننا على النبي يعني من من الشرف بين المسلمين العرب يا محمد حين دخلوا في الإسلام كل لاهم عليه عليه بل الله يمن صادقين فالله ذي من عليكمنه ليه ذاكوا بالإيمان إذا أنتم صادقين في, في ايمانكم فمن نحيل الله نعم عليكم يجب عليكم تشكر الله تشكروا الله تشكره النبي يشكركم الله يشكركم على الايمان ان الله إن الله يعلم غيب السموات والارض الله عالم غيب السماوات والأرض والله في السماوات أعبر أيها الأعراق. عليك بنلايكم ثم الى اناكم واقموا الايمان حقا بيلمه حقا خنوع لله في استسلام جاد